موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما سيئسوا منه خرصوا نجيعا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موتقا من الله ومن قبل, ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله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 وَالسَّانِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرِ وَالْعَيْرِ الَّتِي أَقْضَيْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّانَتْكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا قَالَ بَلْ سَوَّانَتْكُمْ أَمْرًا فَصَبْرًا جميل. قال بل سونت لكم أنفسكم أمرا فصبرا جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وتولى عنهم وخان يا أسف على يوسف وبيضت عينا وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت بيضت عيناه من الحزن، من الحزن فهو كظيم. قاله الله تفتح تلف ريوس حتى تكون حراضا، حتى تكون حراضا أو تكون من الهالكين. قال إن بث وحزني إلى الله. قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا من يوسف. يا بني ارفعو فتحسسوا مني وسو فاخي ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون